أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم ي ك ر له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله م ه د ن ا في من ه د ي ت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا برحمتك وصرفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يغضى عليك إنه لا يذل من ولي ت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك الله م م من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كنا نحصيتنا عليك أنت كما أثنت ي على نفسك اللهم ا ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما ت ب ل غ ن ا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم م ت ع ن ا ب أ س م ا ع ن ا وأبصارنا و ق و ا ت ن ا أبدا ما بقيتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا و ل ا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر ه منا ولا مبلغ ع ِ م ن ا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا ت س ل ط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم طيبنا ل ل ق ا ئ ك وأهلنا لولائك. وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك اللهم رحمنا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته ا ر ح م الغافل عما أضل ه و الذاهل عن الأمر الذي خنق له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 ونبتها إلى يكبتها ل ل م ذ ن بالذليلون د ع و ك دعاء الخائف الضارير دعاء من خضعت لك رقبته وذللك جسمه ورغم لك أنفه اللهم رزقنا الخلد بجنانك اللهم رزقنا الخلد بجنانك ورزقنا ا لذة ا ل نظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضرا أم ضرا ولا فتنة مضرة الله م ا ق ذ ف في قلوبنا رجاك وقطع ا رجاءنا عما سواك ومنحنا ا شرف رضا ك ومنحنا ا شرف رضا ك اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا. وستر ا لنا عيوبنا وشرح ا لنا صدورنا وييسر لنا أمورنا وسدّد سنسنا ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وألهم ن ا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا ع ن ى النار وأدخلنا فسيح الجنة يا رفيع الدراجات. اللهم يا من خلق الإنسان و ب ن ا واللسان و أ ج ر ا يا من لا ي خ ي ب م ن دعاه يا من لا ي خ ي ب م ن دعاه هب لكل منا ما رجاه وبله من الدارين منا اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجره يا من لا يخيب من دعا. هبلكم منا ما رجع وبلغ و ا من الدارين منا اللهم ا ق ب ل توبتنا واغسل ح و ب ت ن ا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا و ا ه د قلوبنا اللهم يا حي يا قيوم قل ثو ق و ل ك الحق وآخرون اعترفوا بذنوبهم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 قلت و ق و ن ك الحق ألم يعلموا أ ن الله ه ويقبل التوبة عن عباده الله متم علينا وغفر ا لنا ورحمنا ا أنت مولانا إلى أنا يا من طاعتنا لا تنفع ه ومعصيتنا لا تضر إ ن ه نا خيرك إنا ن ا ز ل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتبعدنا عن كبر ما ص ي ة إ ل ه ن ا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إ ل ه ن ا إن ذبتنا فمن الذي يرحمنا إ ل ه ن ا إن ط ر ت ن ا فمن الذي يغينا لا إ ل ه إله, إله لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أ ج و د ك سبحانك ربنا ما عبدنا كحق عبادتك سبحان الله سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم و ا ل م ي ت ي ن برحمتك يا أرحم الراحمين.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 لا سقيع ذ ا ب ولا هدم ولا غرق اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا م و س اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا سميع الدعاء يا قريب م ج ي ب اللهم أنزل على إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي الأفغان وفي الشيشان وفي كل مكان ترفع فيه رايتنا إله إلا الله اللهم أنزل عليهم ما م ب ا ر ك اللهم أنزل عليهم ما أمبارك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 اللهم ق ل ت وقولك الحق إذ ي و ح ي ربك إلى الملائكة أ ن ي معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب اللهم انزل على إخواننا ملائكتك وثبت أقدامهم و غ ذ الرعب في قلوب أعدائهم اللهم عليك بالنصار الظالمين الحاقدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا إ ج ا كأتيتهم وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشلد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م اللهم س ل ط بعضهم على بعض وأهلك بعضهم ببعض وأشغلهم بأنفسهم عن إخواننا المستضعفين. اللهم أصلح لنا أمورنا و ا ي أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين. اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آ م ر ي ن بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له اللهم من ولي أمر من أمور المسلمين فرفق بهم فرفق به ومن ولي أمر من أمور المسلمين فشق عليهم فشق ع ل ي ه ر ب ن ا آ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ح س ن ا وكن عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك س ي ز ن ا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.